قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله, ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطانه إلا بإذن الله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 مُذِنَا او لَتَعُدُن فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِ رَبُّهُم لَنُهْلِكَ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ عِقَابَهُ Yeah, oh, oh, oh.